بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم قوما ما أنذر آباؤهم فهم ظافلون لقد حق القول على أثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في فهي إلى الأبطان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنقل هم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما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 إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بتالث فقالوا, فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ فَإِلَّا لم تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قالوا قال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 اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة وَرَبَّنَا ذُنُوبِ اللَّاتِ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا <تصفيق> إِنِّي لَفِي ضلال مُبِينٍ ربكم فاسمعون في لبخ للجنة قال يا ريت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جن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 وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمت تجري لمستقد لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد اكترناه منازل حك فعادك العرجون القديم للسمت <تصفيق> ينبطي لها أن تدرك القمر ولا الليل النهار وكل في فلك يسفحون وآية لهم أن حملنا جذريتهم في الكلك المشتون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا طريق لهم ولا هم إلا رحمة منا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتقوا ما بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُنظَرُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عنها مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا من ارزقكم الله قال الذين كفروا الذين امنوا ان من لو شاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين ويقولون متى هذا كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يفسنون فلا يستطيعون توسية ولا إله ونفق في الصور هُمْ هم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون <تصفيق> إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخطرون فاليوم لا تجلن نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجن يوم في شغل فاكرونهم وأزواجهم, وأزواجهم في ظلال على الأرائك متفئون لهم فيها فاكهة ولهم ما سلام من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المدرمون فلم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعتنون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تذكرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبسرون ولو نشاء على مكانتهم ولا يرجعون ومن نؤمنه ننفسه في القلق أفلا وَمَا وما علمناه السحر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينبر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أَيْدِينَا أنعاما فهم لها مالكون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 فإذا هو قصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحتي العظام وهي قل الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أفضر مِنْهُ فإذا منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا يقول له كن فيكون فتبحان الذي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون